وَلو شئن ل آتَنَا كلل نَفْسٍهُدهَا وَ حَقّ قَوْل مِّ لَأَمْلََّ جَهَنَّ مَ مِن الجَّةِ وَ النَّاسِ أجمَعين فَذوقُ بِم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 ان المداجي يدعون ربهم خوفا وطمعا وم مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء ام بما كانوا يعملون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 النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم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 ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لَا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون